ظالمين آمين قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأثرها يوسف في نفسه ولم يبذها لهم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 ققاللَكَ بيرُهُم أَنَمْ تَعلَموا أن أَبَكُمْ قَدَ أَخَذَ عَلَكُم مَوتِِقًَا مِنَو اللهَّ أَلَم تَعلَمُ أََّ أَذَكُم قَدَ أَخَذَ عَلَكُم مَوْثِقًَا مِنَ اللَّاحِ وَمِعُون قَبِلوا مَا فََقتُم فِي يُوسُوب فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ تَرَقَّى وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا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 إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ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 قالوا عليه قالوا يا ايها العزيز ما استنا واهلنا عض وجئنا ببضاعه مزجات فاوفل لنا الكيل فاوفل لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين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 وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ نُسْفٍ فَلَوْلَا أَنْتَ فَنَدُونَ قَالُوا تَعَالٰى إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَنْجَا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 قال سوف أفتغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبوه على العرش وخر له سجدًا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا يمر قبل قد جعلها ربي حقا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وبين إخوتي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءٌ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الله أكبر